أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاءوا ادههم الموت قال ربي رجعون قال ربي رجعوني لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن وراء يُزْخُنُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ فَلَا أن سَبَقَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَسِروا انفسهم في جهنم خالدون تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فيها كَالِحون أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبون قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالّين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 اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انساوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صدر انهم الف قال كم لبثتم في الارض عددا سنه قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العاد قال الا لبستم الا قليلا قال الا لبستم الا لو انكم كنتم تعلمون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 لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقرب بغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم تي